بسم الله الرحمن الرحيم أنا, انا انا ادعو انا يستجاب لي انا المفرطه انا المسرفه انا المسرفه, أنا المسرفة. دخلنا مع الباب الخارجي أ ن ا ووالدتي ف ر أ ي ت والله ما لم يخطر على باب هذا مريض يتوه أ وهذا مصاب بحادث س ي ا ر ة وثالث عيناه غائرتان لا تدري هل هو من أ ه ل الدنيا أ م من أ ه ل ا ل آ خ ر ه منظر عجيب لم أ ر ه من قبل ي ا ا ل ل ه س أ ن ا عن غ ر ف ت ه فاخذتنا الممرضه ة إ ل ي إنه في غرفة ا ل ع ن ا ي ة وسط زحام ا ل أ ط ب ا ء وعبر ا ل ن ا ف ذ ة ا ل ص غ ي ر ة التي في باب ا ل غ ر ف ة أ ر ى عيني اخي تنظرا اليك و أ م ي و ا ق ف ة ب ج و ا ر ه ثم خرجت امي التي لم تستطع ا خ و اخفاء ج ل دموعها ل ي م ع فجر اليوم ا ل ت ز ل ي وانا في غرفتي بدات بدأت الاصوات تتزايد دخلت علي ا ل خ ا د م ة م ف ز و ع ة دخلت علي عمتي تبكي زيارات م ف ا ج ئ ة أ ح د ا ث س ر ي ع ة كثر القادمون اختلطت ا ل أ ص و ا ت شيء واحد عرفته يا معلمتي اتدرين ما الذي حدث, الذي حدث لقد, لقد لقد مات مات اخي مات نور البيت ل قد سقطت من هول الخبر والدي ممسكا ب س م ا ع ة الهاتف ويبكي أ و ل م ر ة أ ر ى والدي يبكي يا أ ت أ م ل في غرفته وعلى طاولته هذا هو مصحفه وهذه اشرطتك وهذا هو م ش ل ح ه الذي قال لي سوء خدوه لزواجي أ خ و ي طيب أ خ و ي إ ن س ا ن كم م ر ة ينصح ن ي ويذكرني ويعاتبني إ ل ا ا ل ص ل ا ة ي و خيتي إ ل ا ا ل ص ل ا ة ي و خيتي إ ل ا ا ل ص ل ا ة ي و خيتي إ ل ا ا ل ص ل ا ة ي و خيتي ط ا ع ة ا ل ر ح م ة وفي ا ل آ خ ر هي الدنيا ما خلت ولا إ ن س ا ن نودعها وتودعنا نخليها وتخلينا بلا عنوان ماذا لو كنت أ ن ا ا ل م ي ت ة بل ماذا لو كنتي انت ا ل م ي ت ة في ذ م ة الله يا من فاح مرقده عطرا وطبت وطاب القبر والمدر في ذ م ة الله يا من لاح همته برا و إ ح س ا ن ا وللهدى درر في ذ م ة الله في الفردوس مسكنه له الربا والنعيم الخالد النظر في ذ م ة الله يا من لا حكمه برا و إ ح س ا ن ا وللمساء ربنا يصر على الافاق ولم يصر إلا على الاثام في صلج الموت خلف جدار الغيب مستتر لا تامل العمر والايام راكضه وقد يجيء بما لم تحدر القدر في الدهر زجر وفي الاحداث موعظه فما لقلبي وقلبك ليس ينزدع ونحن تغيرت احوالنا ونحن في بيت والدي ب د أ يصلي ويقوم الليل ويلح في الدعاء أ ص ب ح البيت حزينا كيف لا وهذا أ و ل أ س ب و ع يمر علينا من غير أ خ ر أ ي ن التي لا زالت تسوف وتؤخر أ ي ن إن التي لا تزال تئن تحت و ط أ ة الهوى والشيطان متى, متى نبدل ح ي ا ة ا ل إ ص ر ا ف وتطيع الاوقات متى تبدلين ح ي ا ة العبث من هجر ل ل ق ر آ ن وهجر للصلوات إ ل ى ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة والسعاده ة الأبدية الصلاة الأسف كل الأسف أن تجد الكثيرات يؤخرنا كل أن تجد إن عن ت و ق ا ل أ د ف ا ل أ س ب ا لأنها لم تعظم الله فهي مشغولة بالتسوق في المجمعات مشغولة بتصفح المجلات ا ب بتصفح ب لم مشغولة مشغولة فهي تعظم م في ح د ث ة ا ل ص د ي ق القنوات ا متابعة والمسلسلات ت أو أ خ ي ت ي أ ل م تؤمني بالموت أخيتي أ ل م تؤمني ب أ ن ك ستحاسبين على كل ص غ ي ر ة وكبيره ة أ خ ي أ ل ا تخافين من الموت وبغته ت أخيتي بماذا تغتري ن بصحتك بشبابك إ ن ه الموت يا أ خ ي ت ي ياخذ الصغير ة والكبير ة إ ن ه الموت الله يا أ خ ي ت ي لا الله الله يعرف ا ل ع و ت حتى إ ذ ا جاء أ ح د ه م الموت قال رب ا ر ج ع و ا لعلي أعمل صالحا كلا كلمة قائلها فيما ومن ورائهم إنها تركت برزخ إلى يوم يبعثون إ ل ى متى الى متى يا أ خ ي ت ي الى متى يا اخيتي الى متى يا اخيتي الى متى يا اخيتي ل ى متى يا اخيتي لقد حذرتك أخيت ونصحتك و أ ن ذ ر ت ك ولا أ ع ل م إ ل ى متى تفريقك من الذي ينادينا يا عبادي وقد عصينا يا عبادي إ ن م ا هي أ ع م ا ل ك م أ ح ص ي ه ا لكم و فمن ي ك إياها ف م وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك يا أ خ ي ت ي فلا يلومن الا نفسك و أ ن ت عائدا عائدا تائبا تائبا تسجيلات نور الهدى بالرياض تصحبكم مع محاضره بعنوان دمعه تائبه لفضيله الشيخ مشعل العتابي لك الحمد حمدا سرمديا مباركا على كل حال يشمل السر والجهرا لك الحمد حمدا طيبا انت اهله على نعم اتبعتها نعما تترى لك الحمد مقرون بشكرك دائما لك الحمد في الاولى لك الحمد في ا ل أ خ ر ه معاشر ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت إ ن ل ل ت و ب ة ف ر ح ة و ل ذ ة لا يعلمها ولا يشعر بها إ ل ا من ذاقها وجربها وما أ ع ظ م ه ا من د م ع ة تلك التي تنهمر بعد ندم ا ل غ ف ل ة و ا ل م ع ص ي ة إ ن قوافل المقبلين والعائدين تزداد يوما بعد يوم ودموع التائبين لا تكاد تجف ب عند أ ي ل ح ظ ة نداء ل ل ت و ب ة النصره إ ن ه ا لحظات من ا ل ل ذ ة و ا ل س ع ا د ة تعجز عنها الكلمات و إ ن م ا تستشعرها ف ط ر ة وقلوب المؤمنين والمؤمنات الذين ذاقوا حلاوتها وتحركت أ ل س ن ت ه م وجوارحهم تبعا لها وكم من د م ع ة تنتظر من صاحبها أ ن ياذن لها لتنزل وتقول قف مع نفسك قف لحظات قف و ت أ م ل أ ف م ن يمشي مكبا على وجهه أ ه د ى أ ف م ن يمشي مكبا على وجهه أ ه د ى أ م من يمشي سويا على صراط مستقيم حدثتني إ ح د ى قريباتي من المعلمات وتقول دخلت يوما ً على طالباتي فما إ ن ب د أ ت بالدرس و ف ج أ ة سقطت إ ح د ا ه ن على ا ل أ ر ض سقطت مغشيا ً عليها فحملت وخرجت معها ل غ ر ف ة ا ل م ش ر ف ة جلست معها وبعدما أ ف ا ق ت قلت لها حمدا لله على سلامتك ماذا بك أ ر ا ك على غير عادتك ك أ ن ك م ر ه ق ة أ ي ن نشاطك أ ي ن حيويتك التي كانت ت م ل أ ا ل م د ر س ة فانفجرت ب ا ك ي ة ب ح ر ا ر ة وهي تردد إ ل ى متى يا معلمتي إ ل ى متى تجامليني وتقولين إلى نشاطي و أ ن ت تعانين من شقاوتي وسوء معاملتي ف إ ل ى متى إلى متى؟ بعدما ضاعت أ و ق ا ت ي أ ي ن أ ن ت عني لم تفكري يوما أ ن تنصحيني وتوجهيني ولم تقفي معي ل ح ظ ة لتحذريني تعلمين أ ن ن ي من المفرطات كم كنت أ س خ ر ب ز م ي ل ا ت ا ل م ل ت ز ب ا ت والمحجبات فلا أ ط ي ق كلامهن ولا الجلوس معهن أ ل م أ ك ن أ ل م أ ك ن أ ع ي ش في تيه وفراغ ولا أ ب ا ل بضياع ا ل أ و ق ا ت فمن م ش ا ه د ة ا ل أ ف ل ا م والمسلسلات إ ل ى م ت ا ب ع ة ل ل أ غ ا ن ي والمجلات لا اؤدي واجباتي ولست منضبطه في صلواتي لا أ ه ت م ب م و ع ظ ة ولا أ ع ب أ ب ن ص ي ح ة والدي لم ي أ م ر ن ي يوما ب ص ل ا ة ولم ينهني عن م ع ص ي ة ولسان حاله مشغول مشغول ولم يكن في البيت يا معلمتي ولم يكن في البيت إ ل ا أ خ ي أ خ ي فقط الذي لا يمل ولا يفتر من نصحي لكنني ل ل أ س ف لكنني ل ل أ س ف لم تقع كلماته في قلبي إ ل ا ا ل آ ن نعم ا ل آ ن بل كنت كنت اتعجب من حاله وهمته بين ن ا ف ل ة أ و سماع قران هكذا في الصباح وفي المساء وفي جوف الليل لا يفتر ولا يمل كثيرا ً ما كان ي أ ت ي ن ي و أ ن ا أ ق ل ب القنوات ويذكرني بالله ويحذرني وينصحني وقد كنت أ م ك ث أ و ق ا ت ا ً ط و ي ل ة أ م ا م هذه المنكرات والممنوعات ولم أ ش ع ر والله يوما ً أ ن ه ا منكر ل أ ن قلبي أ ن س بها و أ ل ف ه ا حتى أ ص ب ح ت لا أ ر ى المنكر منكرا اما هو فياسبحان الله ما إ ن يسمع ا ل أ ذ ا ن حتى ينادي في كل أ ر ج ا ء البيت وينادي ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة بل حتى في ص ل ا ة الفجر كنت أ ت ع ج ب يا معلمتي أ ت ع ج ب من صبره على والدي أ ت ع ج ب من تحمله وهمته في كل يوم لايقاظ والدي ووالدتي ل ل ص ل ا ة ولن أ ن س ى تلك ا ل ل ي ل ة وهو يطرق الباب على غرفتهم فقد كان يطرق الباب ويهرب ثم ينادي من بعيد ا ل ص ل ا ة يا أ ب ي حتى ر أ ي ت والدي يخرج من غرفته غضبان ويصفعه على وجهه ويصرخ في وجهه ماذا تريد كم م ر ة حذرتك من طرق الباب و أ خ ي يبكي ويردد يا أ ب ت ا ه اريد أ ن أ ن ق ذ ك من النار ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة يا أ ب ي هكذا والله كان يا معلمتي فلا إ ل ه إ ل ا الله ما أ ح ل م ه وما أ ع ظ م همته ثم يعود إ ل ي ويناديني و أ ن ا لا زلت أ م ا م هذه القنوات ا ل ص ل ا ة يا أ خ ي ت ي ثم يخرج إ ل ى المسجد وهو يردد لا تنامي قبل أ ن تصلي الفجر يا أ خ ت ا بل في تلك ا ل ل ي ل ة عندما دخل علي غرفتي فقال لي أ ت س م ح ي ن لي من وقتك فجلس بجانبي وهو ينظر إ ل ي أ خ ي ت ي أ ل م تسمعي قول الله كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت و إ ن م ا توفون أ ج و ر ك م يوم ا ل ق ي ا م ة أ خ ي ت ي أ ل م تؤمني بالموت أ ل م تؤمني ب أ ن ك ستحاسبين على كل ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة أ خ ي ت ي أ ل ا تخافين من الموت وبغتته بماذا تغترين بصحتك بشبابك انظري لزميلاتك أ ل م تحدثيني عن تلك التي توفيت في حادث أ ل م تحدثيني عن تلك التي توفيت بمرض إ ن ه الموت يا أ خ ي ت ي ي أ خ ذ الصغير والكبير إ ن ه الموت يا أ خ ي ت ي لا يعرف العمر ف إ ل ى متى إ ل ى متى يا اخيتي فقلت, فقلت مهلا مهلا فلقد أ خ ذ ت ن ي فقال لقد حذرتك ونصحتك و أ ن ذ ر ت ك ولا أ ع ل م إ ل ى متى تفريطك إ ل ى متى تفريط أ ب ي و أ م ي إ ل ى متى تسوفوا لقد أ ص ر ف ت م كثيرا وقد تعبت منكم لقد أ ت ع ب ت م و ن ي أ ل الا تساعديني عليهم؟ ألا تساعديني عليهم متى تكونين عونا لي متى ثم سكت لحظات وهو يقول إ ن ن ي س أ س ا ف ر غدا إ ل ى م ك ة مع زملائي و س أ ج ت ه د بالدعاء لك ولوالدي ووالدتي فخرج من البيت وهو يمسح دموعه فقد كان زملاؤه بانتظاره للسفر وفي فجر اليوم التالي يا معلمتي سمعت طرقا على الباب بكاء و أ ص و ا ت يا إ ل ه ي أ ت د ر ي ن ما ذ ا ج ر ى لقد وقع ل أ خ ي حادث وهو في طريقه الى ا ل ع م ر ة ونقل إ ل ى المستشفى ركبنا مع والدي على عجل أ م ي بجواري تدعو له يا رب إ ن ه ولد صالح ومطيع لم أ ر ه يضيع وقته أ ب د ا ارحمه برحمتك يا رب دخلنا مع الباب الخارجي أ ن ا ووالدتي ف ر أ ي ت والله ما لم يخطر على باب هذا مريض ي ت أ و ه وهذا مصاب بحادث س ي ا ر ة وثالث عيناه غائرتا لا تدري هل هو من أ ه ل الدنيا أ م من أ ه ل ا ل آ خ ر ة منظر عجيب لم أ ر ه من قبل س أ ل ن ا عن غرفته ف أ خ ذ ت ن ا ا ل م م ر ض ة إ ل ي ه إ ن ه في غ ر ف ة ا ل ع ن ا ي ة وسط زحام ا ل أ ط ب ا ء وعبر ا ل ن ا ف ذ ة ا ل ص غ ي ر ة التي في باب ا ل غ ر ف ة أ ر ى عيني أ خ ي ت ن ظ ر إ ل ي و أ م ي و ا ق ف ة بجواره ثم خرجت أ م ي التي لم تستطع إ خ ف ا ء دموعها سمحوا لي بالدخول والسلام عليه بشرطي أ ل ا أ ت ح د ث معه كثيرا دخلت فقلت كيف حالك يا أ خ ي تصبر تصبر يا أ خ ي ف ا ل أ م ر بسيط فقال الحمد لله على كل حال عليك يا أ خ ي ت ي بالدعاء لي لا تنسيني من الدعاء فقلت في نفسي أ ن ا أ ن ا أ د ع و أ ن ا يستجاب لي أ ن ا ا ل م ف ر ط ة أ ن ا ا ل م س ر ف ة نظر إ ل ي و ك أ ن ه قد علم ما يدور في خاطري وقال وابتسامته على وجهه نعم أ ن ت ف إ ن الله إ ذ ا علم منك صدق ا ل ن ي ة وصدق ا ل ل ه ج ة قبل دعاءك واستجاب لك فمن أ د ا م قرع الباب لا بد أ ن يفتح له فلا تنسيني من الدعاء فربما أ س ت ق ب ل عن قريب أ و ل أ ي ا م ا ل آ خ ر ة والحساب عسير والحساب س ع يا ر ي أ خ ي ت ي وزادي قليل فقلت إ ذ ا كان زادك قليل على طاعتك وصلاتك وحرصك فماذا عني أ ن انا فماذا ع ي أ ن فماذا عنا نحن سقطت د م ع ة من عيني بعد أ ن سمعت ما قال وبكيت لم أ ش ع ر أ ي ن أ ن ا يا الله ماذا لو مكث أ خ ي طويلا في المستشفى كيف سيكون حالنا في البيت بل ماذا لو لا لن يموت أ خ ي يا رب يا رب أ ر ج ع ه لنا لا أ ت ص و ر البيت بدونه فخرجنا من المستشفى ولسان حالنا اللهم ارفع عنه البلاء اللهم اخرجه الينا سالما وصلنا إ ل ى البيت استمرت عيناي في البكاء أ ص ب ح أ ب ي خائفا علي أ ك ث ر من أ خ ي لم ي ت ع و د هذا البكاء والانطواء في غرفتي تدخل علي والدتي وهي تردد, تدخل علي والدتي وهي تردد هوني عليك يا بنيتي سيكون بخير فقلت يا والدتي يا والدتي نحن السبب نعم نحن السبب كم كان ينصحنا وكم كان يذكرنا بل ذهب إ ل ى م ك ة ذهب إ ل ى ا ل ع م ر ة من أ ج ل من من أ ج ل من من أ ج ل أ ن يدعو لنا قال لي سادعو لك ولوالدي ووالدتي لكننا لكننا فرطنا يا أ م ي فاختاره الله ليبتليه من بيننا تمضي ا ل أ ي ا م تمضي ا ل أ ي ا م يا معلمتي و أ خ ي لا يزال في المستشفى ونحن تغيرت أ ح و ا ل ن ا في البيت تغيرت أ ح و ا ل ن ا والدي ب د أ يصلي ويقوم الليل ويلح في الدعاء اللهم اشفه اللهم اشفه حينها تذكرت أخي وهو يقول ي وهو ه ح ن اخي تذكرت أ وهو يقول لنتعرف إ ل ى الله في الرخاء ليعرفنا في ا ل ش د ة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 اختلطت ا ل أ ص و ا ت شيء واحد عرفته يا معلمتي أ ت د ر ي ن ما الذي حدث لقد لقد مات مات أ خ ي مات نور البيت لم أ ع د أ م ي ز من جاء ولا أ ع ر ف ماذا قالوا خرجت ف ز ع ة إ ل ى ا ل ص ا ل ة خرجت ف ز ع ة إ ل ى ا ل ص ا ل ة والدتي قد سقطت من هول الخبر والدي ممسكا ب س م ا ع ة الهاتف ويبكي ويبكي أ و ل م ر ة أ ر ى والدي يبكي صرخت في وجهه أ ب ت ا ه أ ر ي د أ ن أ ر ا ه أ ر ي د أ ن أ ر ى أ خ ي بالله عليكم دعوني أ ر ا ه عجزت حتى عن البكاء خرج أ ب ي فلحقت به خرجنا إ ل ى المستشفى وصلنا ل غ ر ف ة أ خ ي نظرت إ ل ي ه وما إ ن قبلته على جبينه حتى, حتى تذكرت, تذكرت وهو على فراش الموت تذكرت قوله لا تنسيني من الدعاء فلم اعد أ ت م ا ل ك نفسي في ذ م ة الله يا اخي يا من صليت الفجر حاضرا في ذ م ة الله يا من مت على سفر معتمرا في ذ م ة الله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 وقد يجيء بما لم تحذر القدر في الدهر زجر وفي ا ل أ ح د ا ث م و ع ظ ة فما لقلبي وقلبك ليس ينزجر كم غر إ ب ل ي س و ا ل أ ه و ا ء من نفر واعظم ا ل د ن ب إ ن ا ل د ن ب يحتقر خرجنا من غرفته فاذا إ ذ الأطباء ف إ الاطباء أ ط ب ء والممرضون يبكون ويرددون الممرات فإذا ا ل إسم في أخي أ والممرضون في الممرات يبكون ويرددون اسم أ خ ي و ك أ ن ه أ و ل ميت في المستشفى جاء الطبيب المختص فاقترب من والدي وهو يقول عظم الله أ ج ر ك م ل ل أ س ف فوجئنا بنزيف داخلي لم نتمكن من إ ي ق ا ف ه وكان قضاء الله أ ق و ى ف ن س أ ل الله له ا ل ر ح م ة فقد كان نعم الشاب لم يمكث سوى إسبوع لم سوى لم يمكث اسبوع في المستشفى حتى انقلب هذا الجناح و ك أ ن ه دار للتحفيظ حتى انقلب هذا الجناح بالمستشفى و ك أ ن ه دار للتحفيظ فقد كان الجميع من أ ط ب ا ء وممرضين يتناوبون عليه يدعوهم ويصحح قراءتهم و ي ق ر أ لهم بصوته المميز وهذا هو سبب حزن هؤلاء ا ل أ ط ب ا ء والعاملين فقلت في نفسي فقلت في نفسي يا سبحان الله كنا نحمل همه وهم مرضه كنا نحمل همه وهم مرضه لكنه لكنه كان يحمل هم ا ل د ع و ة وهم تصحيح ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن أ ي ن ا ل د ع ا ء أ ي ن ا ل ه م ة يا شباب الصحوه أ ي ن أ ن ت يا معلمتي عن هذه ا ل ه م ة لا تعرفين سوى المنهج ولم تعاتبيني م ر ة لترك ص ل ا ة او ط ا ع ة عدنا إ ل ى البيت أ ن ز ل ن ي والدي وهو ذاهب ل إ ك م ا ل إ ج ر ا ء ه الدفن دخلت البيت اقتربت من والدتي وهي تبكي بكاء مرا فما عدت أ د ر ي أ ص ب ر ه ا أ م أ ص ب ر نفسي بل بل حتى ا ل خ ا د م ة التي أ س ل م ت قبل أ ي ا م بفضل من الله على يد أ خ ي أ س م ع أ ن ي ن ه ا وبكاءها في غرفتها يا الله لقد بكتك أ ر ج ا ء البيت يا أ خ ي عدت إ ل ى غرفته ع د تذكرت إلى غرفته ت تذكرت حينها تذكرت حينها من كان لنا نورا و ه د ا ي ة تذكرت من يشاركني همومي رغم عصياني وصدودي تذكرت أ ح ب الناس إ ل ي من دعا لي ب ا ل ه د ا ي ة من ذرفت دموعه ليالي ط و ي ل ة وهو يحدثني عن الموت والحساء و ا ل آ ن هذه أ و ل ل ي ل ة له في قبره أ ت أ م ل في غرفته وعلى طاولته هذا هو مصحفه وهذه اشرطته بل هذا هو احرامه ومسواكه وهذا هو م ش ل ح ه الذي قال لي ساخبؤه لزواجي أ ت أ م ل في ملخصاته هذه،, هذه نوته ة ذ ه نوتة ارقامه هذا دفتر ا ل أ ش ع ا ر وهذا تعليق لبن باز على ع م د ة ا ل أ ح ك ا م كم كنت تصحيني في نصف الليل وتسمعني ما تحفظ من ا ل ق ر آ ن في كل ص ف ح ة كتب اسمي و أ ح ي ا ن ا ب أ م فلا وما أ ن س ى يوم رسوبي في الامتحان يا معلمتي يواسيني و ن ا ابكي واشكيله يمسح دمعتي بيده ويقولي ل قلبي رهيف ما تحمل ترى تعبان لو تبكي ترى ببكي معك ازمان اشتكتله يا ي م ة اشتكت لقلبه الطيب اخوي طيب اخوي انسان اعطيني ثوب من ثيابه يا ي م ة ابي احطه بدولابي ليوم اشتاق ابي اتخيل في هذا الثوب فيه انسان أ ب ي أ ش و ف ه يمد ي د ي ويمسح على راسي ويقول منك أ ن ا زعلاء مره اسبوع وما شفتك سم يضحك ويقول امسح تراك إ خ ت ي وخيتي ونظر عيني ولا ق و ة تفرقنا و ح ن أ خ و ا ء اخوي طيب أ خ و ي إ ن س ا ن كم م ر ة ينصح ن ي ويذكرني ويعاتبني إ ل ا ا ل ص ل ا ة يا وخيتي إ ل ا ا ل ص ل ا ة يا وخيتي و ط ا ع ة الرحمن وفي ا ل آ خ ر هي الدنيا ما خلت ولا إ ن س ا ن وفي ا ل آ خ ر هي الدنيا ما خلت ولا إ ن س ا ن نودعها وتودعنا نخليها وتخلينا بلا عنوان تذكرته يا معلمتي وبكيت على أ ي ا م الضائعه بكيت بكاء متواصلا ودعوت الله ودعوت الله ان يرحمني ويعفو عني دعوت الله أ ن يثبته في قبره كما كان يحب أ ن يدعو ثم س أ ل ت نفسي يا معلمتي ماذا لو كنت انا ا ل م ي ت ة ماذا لو كنت انا ا ل م ي ت ة أ ت د ر ي ن ماذا أ ق و ل بل ماذا لو كنت أ ن ت ا ل م ي ت ة فكيف سيكون مصيري ما هو مالي لم أ ب ح ث عن ا ل إ ج ا ب ة من الخوف الذي أ ص ا ب ن ي بكيت ب ح ر ق ة أ ت ذ ك ر ه كلما دخل علي غرفتي و كلما دخلت عليه في غرفته ودموعه يخفيها عني كيف أ ن س ا ك يا أ خ ي كيف أ ن س ى نبرات صوتك التي لا تفارقني كيف أ ن س ى مواعظك من ينصحني من بعدك يا أ خ ي من يذكرني بالله من بعدك يا أ خ ي تذكرت كلماته وهو يقول عودي إ ل ى الله توبي الى الله ويردد يا أ خ ي ت ي من الذي يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل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 من الذي ينادي يا عبادي يا عبادي إ ن ك م تخطئون في الليل والنهار و أ ن ا أ غ ف ر الذنوب جميعا فاستغفروني أ غ ف ر لكم فما أ ع ظ م ه ا من كلمات والله يا معلمتي وقد كنت غ ا ف ل ة م س ر ف ة على نفسي في المعاصي والشهوات خرجت من غرفته و أ ذ ا ن الفجر قد ارتفع ولكن ما عذبه هذه ا ل م ر ة أ ح س س ت ب ط م أ ن ي ن ة و ر ا ح ة و أ ن ا أ ر د د ما يقوله المؤذن لفلفت ردائي وقمت و ا ق ف ة أ ص ل ي ص ل ا ة الفجر صليت ص ل ا ة مودع صليت ص ل ا ة مودع كما كان أ خ ي يصلي في آ خ ر الليل فوالله ثم والله أ ب ش ر ك يا أ خ ي أ ب ش ر ك يا أ خ ي أ ن ي تبت ا ل آ ن و س أ س ت ق ي م كما كنت إ ن شاء الله و س أ ن ا ج ي ربي كما كنت تناجيه فقد علمت ا ل س ع ا د ة التي كنت تنعم بها ويا أ ب ي لا تحزن على أ خ ي فقد فقد بقي لنا رب أ خ ي لقد ذهب أ خ ي لحبيبه ذهب لربه فمن لنا غير الله ومن لنا غير الذي لا إ ل ه سواه من لنا غيره لو اغلقت أ ب و ا ب ه وحاشاه و أ ن ي ب و ا الى ربكم و أ س ل م و ا له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 أ و تقول حين ترى العذاب لو أ ن لي ك ر ة ف أ ك و ن من المحسنين بلى قد جاءتك آ ي ا ت ي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين و ا ل آ ن يا معلمتي هذا هذا أ و ل يوم أ ب د أ فيه ب ص ل ا ة الفجر في وقتها هذا أ و ل يوم أ ب د أ فيه ب ص ل ا ة الفجر في وقتها واعاهدك ب ت و ب ة وثبات وأعاهدك بثوبة بتوبه وثبات ف أ ي ن أ خ و ا ت الملتزمات أ ي ن أ خ و ا ت الملتزمات أ ر ي د الانضمام إ ل ي ه ن اريد الانضمام اليهن وهكذا وهكذا وهكذا احياها الله بموت أ خ ي ه ا فيا ايتها ا ل أ خ و ا ت وقد سمعتن ا وقد سمعتن كيف كانت ت و ب ة هذه ا ل أ خ ت و ر أ ي ت ن ندمها وحسرتها ورجوعها فاين التي, التي لا زالت تسوف وتؤخر أ ي ن التي لا تزال تئن تحت و ط أ ة الهوى والشيطان متى متى ايتها ا ل أ خ و ا ت متى نبدل ح ي ا ة ا ل إ س ر ا ف و ت ض ي ع ا ل أ و ق ا ت إ ل ى ح ي ا ة ا ل ط ا ع ة واغتنام الاوقات متى متى تبدلين ح ي ا ة العبث من هجر ل ل ق ر آ ن وهجر للصلوات إ ل ى ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة و ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة إن ان ل كل الأسف أ أ س ف تجد الاسف ك ث ي ر ت إن ا ل أ كل ا ل أ س ف أ ن تجد الكثيرات يؤخرن ا ا ل ص ل ا ة عن وقتها ل أ ت ف ه ا ل أ س ب ا ب أ خ ر ت ا ل ص ل ا ة نعم أ خ ر ت ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه ا لم تعظم الله فهي م ش غ و ل ة بالتسوق في المجمعات م ش غ و ل ة بتصفح المجلات م ش غ و ل ة ب م ح ا د ث ة الصديقات أ و م ت ا ب ع ة القنوات والمسلسلات ثم إ ن تفضلت ب أ د ا ء ا ل ف ر ي ض ة فهي ك ا ل ع ا د ة نقر كنقر الغراب و ا ل ت ف ا ت ة ك ا ل ت ف ا ت ة الثعلب حتى أ ص ب ح ت ا ل ص ل ا ة بهذه ا ل آ ل ي ة ا ل م ض ط ر ب ة فهانت ا ل م ع ص ي ة و ا ل م خ ا ل ف ة في أ ذ ه ا ن الكثيرات أ خ ي ت ي اهذه هي ا ل ص ل ا ة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر فوالله الذي لا إ ل ه غيره أ ق و ل ه ا لك أ خ ي ت ي و أ ق و ل ه ا لكل الاخوات حين, حين أ ل م ت النساء بالمعاصي والمنكرات وتهاونت في الصلوات والطاعات استولت ا ل و ح ش ة على صدورهن وتمكنت ا ل ك آ ب ة من نفوسهن وساد القلق في حياتهن وتسلطت الشياطين ع ل ي ه م فلا ت س أ ل عن ا ل ق ر آ ن وهجره ولا ت س أ ل عن النوافل وتركها فماذا بعد هذا فماذا بعد هذا أ م ا آ ن ا ل أ و ا ن ان نتوب اما آ ن ا ل أ و ا ن ان نتوب أ م ا ان ا ل أ و ا ن ان نعود أ ل م ي ع ن للذين آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قولي بلا والله قد آ ن قولي بلا والله قد آ ن قولي كفاني ذنوب وعصيان قوليها قبل فوات ا ل أ و ا ن أ م ا ان ا ل أ و ا ن ان نعود أ ل م ي ع ن للذين آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم لذكر الله وما م ز ل من الحق قولي بلا والله قد آ ن قولي بلا والله قد آ ن قولي كفاني ذنوبا وعصيان قوليها قبل فوات ا ل أ و ا ن ا ل ت و ب ة ا ل ت و ب ة الندم الندم ف إ ذ ا تحرك الندم في القلوب جاءت ر ح م ة علام الغيوب إ ذ ا تحرك الندم في القلب يا اخيتي فلا يحركه إ ل ا الله و إ ذ ا تحرك الندم في القلب يا أ خ ي ت ي ف إ ن ه ب ش ا ر ة ل ت و ب ة الله على عبده يتحرك الندم حينما يحدث الانسان إ ن س ن ف ه ح ي ن م يحدث ا ل إ س ا نفسه ن فتلومه نفسه ويلومه قلبه ما كان ينبغي أن تكون من ه ؤ ل ان ء ا ل م ف ر ط ي ما كان ينبغي أن تكون من هؤلاء المسوفين ف إ ذ ا ندم جنانه تحرك لسانه فقال رب اغفر لي ف إ ذ ا ندم الجنات ونطق ا ل ل س ا ن فتح الله أ ب و ا ب السماوات ف إ ذ ا قبل الله استغفار العبد وقبل الله توبته أ ص ل ح حاله ووفقه للاقلاع عن الذنوب والمعاصي وما من عبد وما من عبد تائب صادق في توبته وما من عبد يذنب ويريد أ ن يصدق في توبته إ ل ا حركه إ ل ى الله خوفه من ا ل آ خ ر ة إ ن في ذلك ل ا ي ة لمن خاف عذاب ا ل آ خ ر ة فكم, فكم من عبد كان من إ خ و ا ن الشيطان فمن الله عليه ب ت و ب ة محت عنهما سلف وكاء فصار صواما قواما قانتا لله ساجدا وقائما يحذر ا ل آ خ ر ة ويرجو ر ح م ة ربه كلنا ذو خ ط أ كلنا ذو خ ط أ والله يمهل ولا يهمل كلنا ذو خطا والله يحب ا ل ت و ا ب ي كلنا ذو خطا والله يحب المتطهرين فتح باب ا ل ت و ب ة أ م ا م المخطئين ليتوبوا ويعودوا فيغفر لهم ما اقترفوه من إ ث م وخطيئه ة من الذي بيننا وبين الذي ا ل ل من الذي بيننا وبين الله من الذي بينك وبين الله ليس بيننا وبين الله أ ح د ليس بيننا وبين الله ترجمان ولا حجاب ولا جن ولا إ ن س ا ن يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار يناديه العبد بالذنب لا يعلمه إ ل ا هو سبحانه الرب فيستره ويرحمه في الدنيا و ا ل آ خ ر ة فكيف ي ع ص الله كيف ي ع ص الله من علم أ ن ه س ي ق ف بين يدي ه ح ا ف ي ا ن عريان و أ ن ه س ي ق ف بين يدي الله لا و ا ن هساقف بين يدي لا لا م ا ل ولا بنو و أ ن ه س ي ق ف بين يدي ا ل ل ه لا ينظر الله إ ل ى ح س ب ه ولا إ ل ى نسبه ولا إ ل ى غناه ولا إ ل ى عزه و ل ك ن ينظر إ ل ى ع م ل ه الله أ ك ب ر ما أ ر ح م الله ب ع ب ا د ه يناديهم يا عبادي الذين اسرفوا على أ ن ف س ه م لا تقنطوا من رحمه ة ا ل ل إن الله يغفر الذنوب جميعا ان ل ذ و ب ج م ي ع الله إن ا يغفر الذنوب جميعا إ ن ه هو الغفور الرحيم من الذي يرحم التائبين ويشملهم بعفوه ومغفرته وهو خير الغافرين أ ل ي س هو الله من الذي عجت ببابه ا ل أ ص و ا ت فلهجت ب ا ل م ع ذ ر ة والمسائل والحاجات فكان الله ولم يزل بها رحيما فلا اله الا الله إ ن أ ر د ت ا ل ت و ب ة فلماذا لا تبداي فلماذا لا تبداي ان الله يريد أ ن يتوب عليك نعم ان الله يريد ان يتوب عليك يريد الله ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أ ن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أ ن يخفف عنكم وخلق ا ل إ ن س ا ن ضعيفا ت أ م ل ي ت أ م ل ي يا أ خ ي ت ي ت أ م ل ي يريد الذين يتبعون الشهوات نعم يريد الذين يتبعون الشهوات وينادون بتبرج المراه ان تميلوا ميلا عظيما يريد الذين يتبعون الشهوات وينادون بنزع الحجاب ان تميلوا ميلا عظيما ويريد الله, يريد الله نعم يريد الله أ ن يخفف عنكم وخلق ا ل إ ن س ا ن ضعيفا نعم والله أ و ل ئ ك الذين يتبعون الشهوات وينادون بعمل ا ل م ر أ ة واختلاطها بالرجال الذين يتبعون الشهوات ممن هم من جلدتنا ويتكلمون ب أ ل س ن ت ن ا من الذي ينادي ب أ ن تقود ا ل م ر أ ة في بلادنا أ ل ي س ممن هم يتبعون الشهوات من الذي يطالب بنزع الحجاب أ ل ي س ممن هم يتبعون الشهوات من الذي يدعي ا ل آ ن من الذي يدعي ا ل آ ن ويقول أ ن ا ل ق ر آ ن واحاديث أ ب ي ه ر ي ر ة نزلت في عصر ووقت يختلف عن هذا الوقت أ ه م اليهود أ ه م النصارى إ ن ه م و ل ل أ س ف ممن يدعي ا ل إ س ل ا م بل وتحت م ظ ل ة ا ل إ س ل ا م يحارب الدين و أ ه ل ه لقد نجح العدو في هذه ا ل م ر ة بان جعل من أ ب ن ا ء هذه البلد ا ل م ب ا ر ك ة ف ئ ة اتبعوا الشهوات فباتوا و أ ص ب ح و ا يتكلمون بلسان العدو ويعبرون عما يريد وتحت لافتت في ظل الضوابط ا ل ش ر ع ي ة زعموا بل أ و ج د و ا اوجدوا و ل ل أ س ف ما يسمى بمشايخ ا ل ش ا ش ة ومفتي الفضائيات نعم أ ب ا ح و ا للناس والعياذ بالله أ م و ر ا م ح ر م ة فهذا يفتي ب ب ا ح ة الغنى و آ خ ر يفتي ب ب ا ح ة أ ك ل الربا وثالث يبيح بجواز سفر ا ل م ر أ ة من غير محرم ورابع وعاشر فتميع احكام الدين بسبب مشايخ الفضائيات ب أ د ل ة م ن ك و س ة وحجج و ا ه ي ة فبالله عليكم هذه الجرائم ا ل أ خ ل ا ق ي ة التي تزعجنا ب أ خ ب ا ر ه ا يوميا وهذه المشاكل التي أ ي ض ا نسمعها يوميا في مجمعات ت ج ا ر ي ة وفي ا ل أ س و ا ق ا ل ع ا م ة وما ي ح ص ر بين البنين والبنات ما هي والله إ ل ا بعض آ ث ا ر هذه القنوات وهذه الشبكات وما هي إ ل ا ارهاصات و إ ن ذ ا ر بشيء أ خ ط ر من ذلك لا يحمد عقباه إ ن لم يتغمدنا الله جل جلاله برحمته ن س أ ل الله جل و تعالى الستر و ا ل ع ا ف ي ة نعم والله يا أ خ ي ت ي يريد الذين يتبعون الشهوات أ ن تميلوا ميلا عظيما ف ا ل ت و ب ة ا ل ت و ب ة والثبات الثبات فهذه هذه هي ا ل أ ز م ة التي تمر ب ا ل أ م ة ويحمل ح م ه ا الدعاء المخلصون والصالحون الطيبون من أ م ث ا ل ك م فالوضع ب ح ا ج ة والله إ لتكاتف ى وشعور الجميع ب ا ل م س ؤ و ل ي ة و أ ن ن ب د أ ب إ ص ل ا ح أ ن ف س ن ا وبيوتنا و أ ن نهتم و أ ن نتابع أ و ل ا د ن ا وبناتنا بكل د ق ة ولا يزال الطرق ولا يزال الطرق حتى ننغمس في ا ل ش ع و ا ت ولكن و ل ل أ س ف يتساقط الكثير ولن تترك ا ل م ر أ ة ت ن ك ر ي ولن تترك المرأة تترك فالثبات الثبات تذكري اخيتي انك ستقفي نعم ستقفين بين يدي الله تنادينه رباه رباه تنادينه بعد الذنوب والخطايا والعيوب والرزايا بعد ان ذهبت اللذه وانقضت الشهوه واعقبها العذاب والهوان واحاط بك ضيق المعاصي فتنظرين يمينا وشمالا فاذا بالنفس الاماره بالسوء قد خذلتك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 فتنتهي إ ل ى ما شاء الله ان تنتهي فينادي أ ر ح م الراحمين وينادي خير الغافرين يا ملائكتي علم عبدي أ ن له ربا ي أ خ ذ بالذنب ويعفو عن الذنوب قد غفرت لعبدي وقد يكون العبد ابن ستين وسبعين فيغفر له في ط ر ف ة عين لا إ ل ه إ ل ا الله ت أ م ل ي اخيتي ت أ م ل ي فوالله فوالله ما ان تقبلين على الله ما ان تقبلين على الله حتى تتساقط الذنوب حتى تتساقط الذنوب ت أ م ل ي كيف تتساقط الذنوب كيف تتساقط الذنوب عند الوضوء بدءا بالوضوء بماذا يبشرك عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما من مسلم يقرب وضوءه أ ي الماء الذي يتوضا به فيغسل وجهه إ ل ا خرجت خطايا وجهه مع الماء و أ ن ه إ ذ ا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء أ و مع آ خ ر قطر الماء وانه إ ذ ا غسل رجليه خرجت كل خ ط ي ئ ة مستها رجلاه مع الماء فلا إ ل ه إ ل ا الله وكذلك عند السجود ما من عبد يسجد لله يسجد لله س ج د ة إ ل ا حطت عنه خ ط ي ئ ة ورفعت له بها د ر ج ة فلا إ ل ه إ ل ا الله وبعد كل ص ل ا ة فضائل ورحمات من الله وما من عبد وما من عبد يقول دبر كل ص ل ا ة م ك ت و ب ة سبحان الله والحمد لله والله أ ك ب ر ثلاثا وثلاثين ثم يقول تمام ا ل م ئ ة لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إ ل ا غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر فلا إ ل ه إ ل ا الله وهذا بعد كل ص ل ا ة فكيف ب ا ل ص ل ا ة فكيف ب ا ل ص ل ا ة فكيف ب ا ل ص ل ا ة يا من تؤخرين ا ل ص ل ا ة وما من عبد يذكر الله عز وجل فيتلو كتابه و ي ت أ ث ر ب آ ي ا ت ه وينكسر ا لعظاته فتتحرك في قلبه ع ظ م ة الله وتوحيد الله وتمجيد الله إ ل ا غ ف ر ا ل ذنوبه فلا إ ل ه إ ل ا الله ما أ ح ل م ه وما أ ر ح م ه أ س أ ل الله العظيم رب العرش الكريم أ ن يشملنا بعفوه وباحسانه وبره فما أ ع ظ م ه ا من ل ح ظ ة فما أ ع ظ م ه ا من ل ح ظ ة التي يشعر ا ل إ ن س ا ن فيها أ ن ربه قد تاب عليه ولا أ س ع د من ا ل ل ح ظ ة التي ينكسر فيها العبد لربه فمن تاب تاب الله عليه ومن اناب إ ل ى الله أ ح ب ه الله واواه من الذي ينادينا الذي يا عبادي ق د ع ص ي ن من الذي ينادينا يا عبادي وقد عصيناه يا عبادي إ ن ك م لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أ ن أ و ل ك م و آ خ ر ك م و إ ن س ك م وجنكم كانوا على أ ف ش ر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم انما هي اعمالكم أ ح ص ي ه ا لكم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 ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا و إ ذ ا أ ت ا ن ي يمشي أ ت ي ت ه هروله فيا ل ح س ر ة ا ل غ ا ف ل فيا ل ح س ر ة ا ل غ ا ف ل ض ي ع و ا الله أمر ضيعوا أمر الله ضيعوا امر ل ل ه ضيعوا أ الله في شهوات ومتاع وملذات واستمتاع تقلبوا في الملاهي وما علموا أ ن الموت أ خ ف ى لهم خطوبا ودواهي فيالم ف ا ز ة المتقي عاشوا ط ا ئ ع ي وماتوا موقنين وبعثوا ف ا ئ ز ي أ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فلهم جدات ماوى نزلا بما كانوا يعملون واما و أ الذين فسقوا, وأما الذين فسقوا واما الذين فسقوا فماواهم النار فماواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون فيا من, من تبحثين عن التوبه ان طرحي بين يدي الله وانكسري لله واصرخي طالبه من الله النجده والغوث ولا تنسي ان الله هو الرحمن الرحيم الودود الحليم فهو قابل التوب ف ت و ب إ ل ي ه و ا ن ط ر ح بين يديه واصدق الله تعالى يصدق الله فتوبي اخيه توبي ت و ب ة ا ل نصوحا فوالله إ ن الباب لا يزال مفتوحا فوالله إ ن الباب لا يزال مفتوحا يا من أ س ر ف ت على نفسها بالمعاصي يا من ضيعت الصلوات يا من هجرت ا ل ق ر آ ن يا من ضيعت ا ل ق ر آ ن يا من ضيعت الحقوق والواجبات توبي ت و ب ة ا ل نصوحه فوالله إ ن الباب لا يزال مفتوحا اللهم إ ن ا نستغفرك إ ن ك كنت غفارا اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا ارسل السماء علينا مدرارا واقر ع ي و ن ن ا بصلاح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ب أ س م ا ئ ك الحسنى وصفاتك العلا أ ن تجعلنا من الصالحين أ س ا ل الله ان يهرينا من بنات المسلمين و أ م ه ا ت المسلمين و أ خ و ا ت المسلمين ما تقر به ل ا ع ي ن صالحات قانتات تائبات عابدات و آ خ ر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين、الصحيح. تمت العمليات ا ل ص و ت ي ة و ا ل إ خ ر ا ج باستديوهات و البصائر ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي الجبيل هاتف رقم صفر ثلاثه ثلاثه اربعه تسعه خمسه ثلاثه ثلاثه واحد